السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله بو سمعته على رسول الله بعد ناقض الآن إن شاء الله تعالى planur تشاء في العقيدة 200 سؤال وجواب في العقيدة كنا نشاء في بعض الناس لم تعيش الكتب وكلativo معاش جلب إن شاء الله بيحفظوا كل مجلعون إن شاء الله أقرأ اقرأ أي قرأ 200 سؤال وجواب في العقيدة ان الشالح حقهم رحمه الله والشرك حضرت حتى من المعاصر يعني ماذا عاصرين هذا ما ماذا عاصرين؟ ماذا 1377 يعني 23 28 والماذا من خمسين ثانية يعني خمسة وثلاثين عمره 35 ثانية عمره كيف؟ صاغوا له في اسمها كام غنم امراهي خلينا كان ناخذ غنم نقول يروح يرعى الغنم في الجبال الشعاب والديال فسمع النبي شيخ بوري في العقبه اللي جنبهم هذا في جنوب الجزيرة فبدا يروح يثرث في مساله راعي الغنم مع بعض الناس اللي هو يمشي الشيخ شويه كان فيه من فاشون قال له بيقول يعني الوقت ده ايه هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 16 سنه وضع مثلا في العقيدة في وهذا هذا المذهب الآن الان ضرب في العالم الاسلامي وفي كثير من البعثات والجماعات مثل سلالم الوصول سلم الوصوح وضعه عنده كم سنة؟ 16 سنة كنا احنا نسمى تعليل الناس وجراء الكتاب وضعه الثالي جراء الكتاب افضل فانخرج الكلية والمحمد والذي يعاني تدريس الطلاب الآن في المدارس مهتمين بالتعليم عارفين الآن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة شايفين موسيقى تاسد سنة وضع كتابه وقال سلم وصول أصبح أصبحت من يدرس من الناس قال سلم أحد تعال أحد يحفظه تعال مش إشكال نقول أنت حفظه نقول حباً أنت حفظه لو قلت حفظه هلون كده هنبديك كل مقررات بس جمعة مجايا <تصفيق> I'm gonna والله الشيخ ريو هايخد مقررات من درس الجمع فلا مجيزة إن شاء الله تعال مثل صلى رسول مبنى العقيدة لك إنه فيه رقائق معناه العقيدة إنه سهل كما قلت فيه رقائق برقة في القلب ورغم إنه فين؟ في العقيدة كلام جميل لا يموت دميل وإنه الرب الجليل الأكبر الخالق والبارئ والمصور بار البراية منشئ الخلائقي مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبدي بلا افتدائي والآخر باقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير نازلي الصمد الضر المهيمن العدي علو قاهر وعذو الشاني دل عن الأبوال والأعوان كله جميل وقد روى عن خير الملك بأنه عز وجل وعلى في ثلث الليل الأخير ينزله يقولها الإنسانين فيقبلوا هل من المسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب وغيرها في الشاعر هل مذنبين يعلم بأن النبيين قول وعمل ها؟ من يكمل فحفظ وفا ما عليها اجتمل كثاك قد قاله الرسول جاءه يسأله جبليل على مراتب ثلاث فصفلة جاءت على جميعه مجتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مدني على أركانه فالأول الإسلام مدني على خمس كم أحقق ودر ما تبنقله أولها الرقم الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوام رقم الشهادتين فتبت واعتصم بالعروة والقلة لا تنفصل. ثانية من قامة الصلاة، ثالثا تأدية الزكاة. لو دميه، فلأ. أو الكلام عن اليوم الآخر، من يجيب حاجة من اليوم الآخر؟ من يجيب حاجة من اليوم الآخر؟ لأنه أحد هو داخل دماغ سلم من اليوم الآخر هذا. لا لونيت من قيد، والقيد <تصفيق> محاولة زلية. اليوم الثالث، في موقف يدل فيه الخب، فيعظم الأول به القبل، وAFXروا للعرض والحساب، أن قطعت علىق الأنساب، وارتكب السحاب الأهوال، وانعزم الظليق في المقال، وعانت الوجوه للقيوم. واقتص من للظلم المظلوم وساوت الملوك للأجناب وجيئت الكتال والأشهاد وشاهدت العضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح فابتليت هناك السرائل وانكشف المخصيف الضمائل طيب من يجب حاجة للسيرة فهذا المثل كله في هذا المثل الذي ألفه هذا الراعي وعنه قصته ها ها ما أحسن هاتي قوليش أبضل نبينا محمد من هاشم إلا تريف دون شك تنتمي هذه النظومة جميلة وتشتمل على أهم المهمات الدين فأجل إذا علمتها ولدك موجودة في بعض في طريقة منظمة تجذب الصدياب إلى حضرها جيد فلو جمعتها أو او كانت الذهاب للوالد جوائز على حضورها يحقق شيئا نافعا لهذا الدين ف وهي يعني يعني تسهل حضورها على الطلاب أن هذا العالم اللي معنا رحمه الله بعد 95 و6 اي شرح هذه المنظومة في الكتاب كبير سمى معارج القبول في مجلدين. بين المنظومة وبين الكتاب الظاهر من وضع هذا الكتاب الذي مع علامتين سؤال وجواب في العقيدة ردّره على طريقة السؤال والجواب طريقة السؤال والجواب سهل واضح في القفض نحن بس مع بعض كل مجلس سؤالين كذلك فقط والتق في البيت ترى واذا اشكل عليك شيء في المجلس ان شاء الله مش تفضل ما يجب على العباد هل السؤال الاول ما اول ما يجب على العباد ايه اول شيء يجب عليك يوصفك عبد لله في صفه Please. Okay. أول ما يجب على العبد أن يعرف الأمر الذي خلق من أجله بل خلقت الدولية والآخرة من أجله خلق الجنة والنار من أجله ووصلت الرسل من أجله وانزلت الكتب من أجله وتقوم الساعة من أجله وتقصر الأنوار على الخلائق بحسب ما عندهم من هذا الشيء الذي خلقه له ما هو هذا الشيء؟ كم؟ فهو الذي الذي خلق الله تعالى وقرق الجواز خلق الله تعالى وقرق السجوات والأوصى يجب عليك أن تعرف أنك خلقث لعبادة الله خلقث لعبادة الله الإنسان إذا علم وظيفة التي من أجلها تعاقد مع الطرف الأول في العقد بيؤديها على أكل وجه قدر الطاقة أنت أتاك عقد عمل في بلد عربي أنت الطرف الثاني وهن الطرف الأول تعاقد معك أن, أن تكون طبيب أن تكون معلم أن تكون مهندس. دعمت الأسبوع ثمين أو ثمين ساعة كذا كذا كذا كذا كذا يبقى أنت عارف أنت قال ليه سبت مصر وروحك مثلا هذه الدورة العربية نازل لأقوم بمقتضى هذا العقد لا تنبك إذا تلعب أين أمي ساتوران يغرب ليه مغرب علشان هذا العقد يبقى أنت نزلت البلد لتوفي بمقتضاء هذا العقد أنت جئت إلى هذه الدنيا لتعرض لله بخلي بالك مطلوب منك عقد تقوم به توفي الأمر الذي تتيس إلى الدنيا من أجله فإنهما تلعب وتروح فيدي العقد فيه بند بيقول إذا ما وفتش الله اللعب وهذا العقد سيطبق ملزم سيطبق ولا أجد إلعب وروح تعالى إذا لكن ما خلقنا والله خلقنا لا يوجد كثير ده؟ وما خلقنا السنوات والأطور منهم ولا أجد؟ لا مفيش, مفيش. إلعب إلتا لكن ليس عند الله وهذا كنت فمت... بي... إلا أنت خلقت لعبادة الله عز وجل تكون بمقتضى ما خلقت له في هذه الدنيا في الفترة التي قدرها الله عز وجل لك السؤال الثالث باعنا <تصفيق> إيوه إنت تعوكد ت... ت... معاك في المنطقة المعيارة إنك تكون مثلا معاون طبيبا فيها مثلا لازم تعرف اين مفتوض منك بالضبط يعني اين مفتوض مني انت الان مطلوب منك تكون في الدنيا عبد لله يعني اي عبد عاوز اعرف يعني اي عبد عشان اشوف المطلوب مني اعمله ما معنى العبد باختصار شديد فالعبده يطلب ويراد به احد معنى يين العبد يطلب بمعنى العابد الذي يأتي بالعبودية اختياره ويطلق العبد بمعنى المعبد المدلم المسخر الذي يأتي بالعبوضية قهرا العبد الذي يأتي بالعبوضية اختيارا هو العابد لله الذي يجزيه الله على العودات الغناء إن شاء الله وتعالى والعبد الذي يأتي بالعبوضية قهرا كل الخلف كل الخلف تطهرون لله كابا المؤمنين بطر والفازر والحجر والشجر كلهم أباد الله والله عز وجل في مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عمتها مثل كله لا يمكن أن يخرج عن تسخيل الله له إلا أن العبد تطلق بمعنى المعبد وبمعنى المفروض المصودة تقول إيه عابد أنك معبد غفظ عنك عبد تولى معرب أنت معبد فالمظروب التابع للعبوضيات الاختيارية لله عز وجل. ما نعلم عن تقرأ العبوض المريضة من جيد محمد أي مدهسة للشخصة ورداء الحالي التابع للجميع المطلقات للحوالي العلوية والشخصية العابل مرض ورق ويال ومتحجل المتاجل ومارل وجال ومؤمن وجال ورداء المتاجل ورداء الكل مرضوك للتانعان ومضطره بتدبيره ولكل منهم ربما يضب عليك وحاكم ينسل ينسل له كل ينسل لأبد المسمى لا يستجاوزه بالفعل ربما ذاكت التوضير للعديد العليم وتدبير العديد الحقيق وإن قريب إن شاء الله سوف تحصلها الأركان في بقية الكتابة. السؤال الرابع: بقى. ما هي الإعبادة؟ إيه هو العبد الذي يعبد الله بإختياره يعني يعني يعني بالعبودية إختياره يعني العبودية اختياره. يعني العبادة يعني ما مني اللي آدي بالعبادة الإختيارة هي العبادة يعني أنت الله عز وجل جاء بك جاء بك ربه. الى هذه الدنيا وبينك وبين الله عقد عقد حقيقي بينك وبين العقد والله لا ايوان العقد اللي بينك وبين الله مدة بقاء في الدنيا ان تكون عبدا لله ان تكون عبدا لله بناء على اتقانك لمقتضيات العقد او تفريطك في مقتضيات العقد بيكون الجزاء في الدنيا والأخرة فنحن ما دي هذه إلى هذه الدنيا إلا لنكون بمقطبعة بيننا وبين الله عز وجل علشان تكون عبد يعني الذي يأتي بالعبودية اختياره ليس العبد المضطر عبودية الاختيار لا تتم إلا بالأمور أنت عارف إيه اللي مطلوب منك؟ عشان تكون عبد مختار، يعني أقصف حتى تكون آسيا بالعهودة الاختيارية. ما من اللي مطلوب منك؟ أن تعتب العبادة، تبي هي العبادة، تبي أنا أعرفها منين؟ فلا بد من عرفتي العبادة المطلوبة منك ومصدر هذه العبادة أعرفها منين؟ يعني أنا أختار عبادات، ولا في مكان محدد مصدر محدد أتلقى منه العبادات؟ نقم الأسئلة حول هذا المعني. فضيل الله عباده وعباده وعباده وعباده وعباده وعباده وعباده وعباده يعني يدخل تحته مفردات كثيرة هذه المفردات إما أن تكون أقوال أو أفعال فأتت أفعال زوالها أو أفعال قلوبها هذه إما أن تكون ظاهرة أو باطمة فيما بينك وبين الله أو بينك وبين الناس فالعبادة اسم جامعين لكل ما يحبه الله ويرضاه أي شيء يحبه الله ويرضاه فهو عباد أقصد يعني من الأفعال والأقوال فهو عباد كبير الوالدين والإحسن إلى الجار التوحيد إخلاص الدين لله الصلاة الجهاد الإنفاق السعر في حاجات الناس على أن يكون كل ذلك فيه إخلاص وموافقاً لي الشرم صب لكي <تصفيق> يكون أعلم بالله فجاءوا اذا اوتينا فيه شيئا وهما في مع تمام الجل قالوا سعدا وقال تعالى ابن الذين محقت ربهم المشتقون وقد جاء في ظهره انهم كانوا يلاحقون الفيارات ويقتلون غضا وغضبا وكانوا بنار حش الصلاه الله ويرضاها شخص أداها غير محب لله ولا متذلل لله تكون عبادة تكون عبادة لا تكون عبادة وإذا أدى الإنسان شيئا مما يتقرب به محبا مذلا محبا متذللا فهو عباده فإن كانت لغير الله فهي شرك العبارة الغربة أخيراً نسأل الله أن تقبل نوته في الشهداء بعض من نجهم الله يذكرون أشياء عجيبة لما أشرف الناس على الهلاك اقتربوا منه افتتعت الأصوات إلى الله الدعاء أن يرحمهم وأن ينقذهم وأن يسلمهم أتصور أنك في العبارة بانفردك شاب تحسن السباحة قوي سهلة لكن تصور ان زوجتك معك بناتك الطائفات الصغيرات امك العجوز ماذا تفعل تكون في هم شديد فارتبعت الله يا الله والعجب ان بعض الناس في مثل هذا الجو العظيم قالوا يا ابو الحسن يا شاب يا حسين متذللين لأبي الحسن في غير الزل المخ عظيم محبين له راجين منه أن ينقذهم أبداً مش أباد شرك ومن يضل الله فما له منها فاكمال الحب فاكمال الزل في القرباء لا يكون إلا لمن حتى يكون عبادة يعني عبادة فيها توحيد. أما إن كان بغير الله فهي شيء فالإنسان ينتبه, ينتبه لقلبه وقت الأزمات بالذات كثير منا قلبه يتعلق بغير الله فلان وسطة فلان تتشوف فلان تبقى وينسى ربه الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء المهمة القربة حتى تكون عبادة مقبولة تحتاج كمال حب مع كمان ظلم لله عز وجل في كل ما تفعل من القربة صدر ما علامة منافتة في الهدى ربنا معزة وجهة طبعا مجلد. والآن للعبادة عشان تكون عبادة لازم رفع لله وهيقول لنا حب الله في علامات تبين أنه هو صادق في دعوات ولا بصادق إيه علامة محبة العبد لله محبتك لله معلمتها علامتها صدق علامة ذلك أن الله ما يحبه ما يحبه الله تعالى ويغذر ما يحبه الله حتى ذلك ويستنب أوافره ويستنب مدامه ويوالي رضيان ويعالي أعداء وإذا كان ألف فرورة إيمان أكثر من ذلك الكرام، الإسلام على سنه والتوحيد على سنه توحيد أن توحد القصد تجعل القصد واحد الإسلام ليس ما يكونش لك هوى، يعني أقصد هوا تبتنع لا بل تكون إراداتك رغباتك أفعالك طروقك مقاصدك لله لإله واحد يبقى أنا علامة حبك لله أن تجعل محابك هي موافقة لمحاب الله وأن تجعل بغضك موافقة لبغض الله فيكون قصدك واحد ويراداتك واحدة أن تستسلم هواك ما يكونش لك لا تسبعه فأما وأما من خاف مقام ربه ولا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعب فأعظم علامة على حب الله أن المحافة تكون في محافة ومساخة تكون في مساخة فتبغض ما يبغض وترضى لما يرضى وتحب ما يحب وتبتعد عن ما لا يحب من الأقوال والأفعال والأشخاص من الأقوال والأفعالي والأشخاص. ولذلك في الحديث أو عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تخيل الآن كثير منا عامة مصافاته ومصاحبته ومصابقته للأشخاص النمهي على أمر الدنيا ولذلك مثلا فجد شخص له مصلحة معينة عن شخص ما ليه أو غيره فجد صفاؤه له وحبه له جلساته معه وحرصه عليه ولو كان ذلك من الصلاة هذا موجود والله موجود بل ويستظرفه الولد فلان ده وليس في قلبهم والأمانة شيء كما في حديثه خليفة حب في الله لأن تخب الشخص لأنه فيما يحب الله فيما يظهر لك أما الباطل بينهم وبين الله عز وجل تجعل مصافاتك لهؤلاء وعكس ذلك لغير هؤلاء لا أقصد أن تعيش معاديا بالناسي محدا محاربا لهم لا أنت مبتلى بدعوة الناس إلى الله فرضنا عنك في صف والعالم كله في صف آخر كفروا بالله وارتد فرضنا هل عليك لهم واجب ولا لا عليك لهم واجب ما هو دعوتهم إلى الله وحتى تدعوهم الله تحتاج أن تعاشرهم معاشرة حسنة ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعيضة الحسنة وجادلهم بالله فليس معنى الكلام الهروب والمحاسة والمعداء والذي يثمر قطيعة تعطلك عن مهام الأنبياء ما بعثوا إلا في أقوام قفار أو فيهم أمراض بعثوا لزنادهم فعاشوهم وعاشوا معهم استلقاذا لهم من أسباب هذه المهم أو تقرى الإيمان الحب في الله والبوضع في الله وهذا الحب ينزم أن تصافي في الإيمان والبغض في الله لا يعني أن تعتاج إلى الناس وأن تتركهم بل للناس عليك الحق أن تدعوهم في الله وأن تجتهد في ذلك والعباس بن عبد المطلب ورد عنه أنه بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أدأب في الأمة من راع في رأس جبل يتبع الأشجار بعصاه يخبط لغنمه ويصلح لهم الحوض يدهب لهم الماء مصور رأي الغنم في منطقة قليلة الأشجار قليلة الماء ماذا سيتعلم؟ لنهار يدهب لأجل إصلاح أمر غنمه يحفظوا من أن يعدل عليهم سبع يأتيهم بما يصلحهم من طعام وشراب ويصلحوا بحضابهم وأماك المعاشين ورسول كان في الأمة أبعب من هذا الرأي حتى صلى الله عليه وسلم فأنت مطالب بأمور كثيرة فيما بينك وبين الله وفي حق نفسك وفي حق من حولك من الناس مسلمهم وكافرهم مؤمنهم ومساجرهم جميعا لهم عليك فالبغض في الله عليه معنا أن تعتزل الناس وان تبتعد عن دعوتهم إلى الله